ansar <laughs> kiye رايد كل ثوا يا معتقدي قالوا طفيا چنلتي حج قوتك تن حيش بحج لو حبري شاكل <سؤال> رحمه النار شومه يا فهر فا... فهر هنصار كل شيحي ادمك من تيصير وعداء مهزومي للشاعر ناظم الحاشي يمك من هلا من تيصير وعداء مهزومي وانت الدين لا عيدهم زلم بالحب زلم ملقومي زلمنا بغيات العالم ونطفي فيها نطفيها نار قلبي ما تغليش لو ونطفيها حيل متباح بحب عام عم لحيها حيل متباح بحب عام عم لحيها مثل انسى يوم الطفنه شويها مثل انصا يا مقت انصا الى كل الدروب حقا ملجؤمه هلا يا فار كل شي عيتك